بوك تو سيفنتين سبعة عشر سبعة عشر رونتم تي في البيت في البيت اونس هايس اس هير هنا بيتنا هنا بيتنا. و is die dak? فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. onder is die kelder. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. achter die huis is die tuin. توجد حديقة. خلف المنزل توجد حديقه خلف المنزل voor die لا يوجد شارع امام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل na by die huis توجد اشجار المنزل توجد <تضحيح> besyde Hier is my woning Hierdie is Hier is die kombuis en die badkamer Hierdie is die kombuis en Hier is die woonkamer en die slaapkamer غرفه المعيشه وغرفه النوم هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم دي باب المنزل مغلق باب المنزل مغلق لكن النوافذ مفتوحه Laakin al-nawafidh maftuha. Dit is warm vandag. Al-yawm al-jaw har. Al-yawm al-jaw har. na die woonkamer. Nadhhab al-aan ila ghurfat al-ma'isha. Nadhhab aan ila ghurfat al-ma'isha. Tarasa bank en 'n stoel. هناك يوجد صوفا وكنبه هناك يوجد صوفا وكنبه ست أسبليف تفضل واجلس هناك يوجد كمبيوتري هناك يوجد كمبيوتري daar staan mijn radio هناك جهازي الستيريو التلفزيون جديد تماما التلفزيون جديد تماما